إهذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله رَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ لِتَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا فَلَمَسْتَ السِّرِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرِي يا مُوسَى وَصْنَعْتُكَ عَلَىٰ عَيْنِي إِذْ تَبَدَّتْ عَيْنَاكَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنْيَ أَخِي ذِكْرِي إِذْ ذَهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ قَالَ رَبَّنَا إن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 لا تعذبهم قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهداه ان قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى قال فمر ربكما يا موسى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 الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماءا فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأننها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 موسا وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِقَكُمْ فَيُسْحِقَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى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 قال أماتم له قبل أن أعذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولا أصلب في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن يؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنت قض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّنَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْعَ مِنَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ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 ولقد أوحينا إلى بوسى أن أسر بعبادي فاضل بلهم طريقا في البحر فاضل بلهم طريقا في البحر يبسل لا تخاف وَلَا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشياهم من اليمن ما غشياهم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 فَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى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 إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولين قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصوا به فقبرت قبضة من أثر الرسول فنبذتها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 فَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا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 ويسألونك عن الجبال، ويسألونك عن الجبال، فقل ينصفها ربي نصفاً، فيدرها قاع صف صفاً، لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً، يومئذ يتبعون الداعي لا عوجاً وخشعت الأصوات للرحمن، وخشعت الأصوات فَلَا فلا تسمع إلا همسا. يومئذ اللاتفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علمًا وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي وقد خاب من حمل ظلمًا